أحسن الله عليكم هذا السائل يقول ما نصيحتكم في من يخوض في من يخوض فيما شجر بين الصحابة الكرام فيستمع لبعض الأشرطة أو يقرأ في ذلك من الأصول المتفرغ عند أهل السنة والجماعة سلامة القلوب وسلامة الألسن تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.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 ففي الآية ذكر لسلامة اللسان وسلامة القلب سلامة اللسان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقون بالإيمان وسلامة القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والصحابة هم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم داخلون دخولا أوليا في قوله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس وفي قوله عليه الصلاه والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله عز وجل عدلهم في القرآن وشهد لهم بالفضل وعدلهم رسوله عليه الصلاه والسلام ولهذا لا يجوز لمسلم أن يخوض فيما شجر بين الصحابة وأن ينصب نفسه حكما ليس له ذلك بل يكون سليم القلب سليم اللسان تجاه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والأمور التي حصلت بينهم أو شجرت بين الصحابة الأمر فيها كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد فأخطأ فذنبه مغفور وله أجر وذنبه مغفور له أجر على اجتهاده وذنبه مغفور أحد السلف سئل عن ما شجر بين الصحابة قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فليس لأحد أن يخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان أراد بذلك الذب عن الصحابة والدفاع عن الصحابة فهذا لا بأس به وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا إذا ذكر أصحابي فأمسكوا حديث ثابت والمراد إذا ذكر أصحابي ب لمزن أو همزن أو لا تشاركون في هذا. لكن إذا ذكرت مناقب الصحابة وفضائل الصحابة فهذا باب مبارك يدخل فيه الإنسان وهو من أبواب الخير الذي اعتنى به أهل العلم. نعم. أيضا يقول في سؤاله الثاني يقول شيخنا هناك من دعات الإعلام اليوم من يقول للناس. أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لن يكون فيها الشرك لقوله صلى الله عليه وسلم ما الشرك أخشى عليكم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب هذا من الفهم الخاطئ لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من الفهم الخاطئ لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب أخبر عن يأس الشيطان ولم ينفي وجود ذلك لم ينفي وجود الشرك أو أن الشرك سيوجد لم ينفي ذلك وإنما أخبر عن يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وذلك لما ظهر رأى ظهور الإسلام وقوة الدين وانتشار الإسلام لحقه يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه مع هذا اليأس الذي وجد فيه لما يقف عن الإغواء والإضلال ووجد أيضا له أتباع فيما يدعو إليه من الشرك بالله سبحانه وتعالى ولهذا جاء في أحاديث صحيحة صريحة تدل على أن الشرك سيوجد حتى في الجزيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان لا تقوم الساعة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان في آم أي جماعات هذا صريح وفي سنن أبي داود وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ثوبان وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخلصه وذي الخلصه صنم تضطرب اليات نساء دوس أن يطفن على ذي الخلصه مثل ما كان يفعل المشركون والأحاديث في هذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم عليه كثيرة. وقال في الحديث لا تتبعنا سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه والذين قبلنا كان عندهم الشرك ولم يكن قال لا سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه فالشرك باقي والواجب على المسلم أن يكون دائما خائفا منه وحذرا منه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أصحابه منه وخوفهم منه في أحاديث كثيرة جاءهم مرة وهم يتذاكرون فتنة الدجال قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل وجاء عنه أحاديث كثيرة فيها التخويف من الشرك بالله والتحذير منه فالأدلة كثيرة جدا في أن الشرك موجود وباق وأن هذه الأمة سيوجد فيها من يتبع سننا من كان قبلنا وهم اليهود والنصارى يتبعهم في عقائدهم يتبعهم في أعمالهم يتبعهم في أعيادهم يتبعهم في غير ذلك قال تتبعنا سنة من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخل لو ضب ضبي اللي دخلتموه نعم حسنا الله إليكم هذا يقول والدي متوفى وأريد أن أضحي عنه فهل ذلك جائز هذه صدقة صدقة عن الوالد ويتنفع بإذن الله تبارك وتعالى وأنت تؤجر على ذلك نعم أيضا يقول هناك من يقول يكفي للتوحيد عشر دقائق أو متن صغير يدرس فهل هذا صحيح الآن كثرت الشبهات وكثر دعاه الضلال وثير في الناس شبهات كثيرة جعلت الأمر عندهم في عماية وأدخلتهم في ظلال يعني الآن مثلا سمعنا قبل قليل قول من يقول إن الشرك لن يوجد هذه سبعة تروج عند بعض العوام والجهال ثم إذا قيل لهم أن الشرك لن يوجد يصبح عنده شيء من الأمان وعدم الخوف من الشرك لأنه لن يوجد فيصبح الرجل آمن فيبدأ يعمل أعمال شركية ويقول الحمد لله الشرك لن يوجد ولا وليس للشرك وجود فمثل هذه الشبهات وهي كثيرة جدا تثار ويقرر فيها الباطل ويضلل فيها العوام فأصبح الأمر لا يكفيه إلا أوقات طويلة جدا يصرفها الإنسان في تعلم الاعتقاد أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والفطر قريبة والعقول قريبة والأفهام سديدة وأهل لسان لم تختلط اللغة باللغات فإذا بين لهم عليه الصلاة والسلام أمور الإيمان وأصوله في لحظات فهموها واقتنعوا فيها أما الآن مع كثرة الشبهات وكثرة الصوارف وكثرة الصواد تبقى يبقى الأمر يحتاج إلى بيان وبيان وإيضاح وايضا يحتاج إضافة إلى ذلك إلى تجديد مستمر للإيمان لأن الأمور التي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان في زماننا كثيرة جدا من خلال القنوات ومن خلال الانترنت ومن خلال المجلات ومن خلال ومن خلال أمور كثيرة والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثو فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم نعم حسن الله إليكم هذا يقول سنسافر اليوم إن شاء الله إلى مكة كيف يتم الجمع بين الحلق أو التقصير عند التحلل وعدم أخذ من شيء من الشعر عند دخول العشرة من ذي الحجة يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وأظافره شيئا هذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي والأضحي غير الهدي غير الهدي الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي الاضحية تذبح في البلد يذبحها الانسان عنه وعن أولاده وأهل بيته فمن أراد أن يضحي ودخلت العشر لا يجوز له أن يأخذ من اظفاره وشعره شيئا لا يجوز له يحرم عليه يحرم عليه ذلك إلا إذا أدى العمرة الذي هو المتمتع أدى العمرة وأراد أن يتحلل فيأخذ من شعر رأسه لأن هذا نسك وواجب من واجبات العمرة فيأخذ من شعره ليتحلل ولا يزيد لا يأخذ من أطفاله وإنما يأخذ فقط من شعر رأسه ويقصر أيضا لا يحلق لأن الحج يكون قريب العهد فيقصر من شعر رأسه وهذا نسك وهو واجب عليه ولا, ولا, ولا يكون منافيا للحديث لأن هذا واجب لا, لا تتم العمره إلا به نعم حسن الله إليكم هذا يقول الولد الذي بلغ سن التمييز هل يجوز له أن يكون ولي لأمه يكون وليا لامه ولو كان لا يعرف امور الرجال الذي بلغ سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ لا يكون وليا ولا يكون محرما لانه غير مكلف ولم, ولم يبلغ سن التكليف ولذا لا يكون وليا ولا يكون ايضا محرما ولا يحل امراه تؤمن بالله و... و... واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم ولو سافرت مع ولد صغير بلغ سن التمييز ولم يصل إلى سن البلوغ لا تكون قد سافرت مع محرم فالشاهد أن من لم يبلغ لا يكون وليا ولا يكون محرما نعم سلام الله إليكم هذا يقول نجد شيخنا أن حجاج بيت الله الحرام يحرصون في هذه الأيام على معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج حتى إنهم يسألون عن تساقط بعض الشعرات فكيف يكون هذا منهج في حياتهم في معرفة هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء هذا من علامات الخير هذا من علامات الخير ومن أمرات التوفيق أن الحاج يقبل على الحج بقلبه وقالبه ويحرص على أدائه وتتميمه كاملا وافيا ويسأل عن كل شيء ليتفقه في حجه وليؤدي حجه حجا صحيحا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل لتأخذ عني مناسككم فتجد الحاج يسأل بدقة عن أعمال الحج ويلتزم كل ما يقال له كل ما يقال له يلتزمه التزاما دقيقا إذا قيل له هذا من الواجبات أو هذا من الأركان أو هذا من الشروط أو قيل هذا من المحظورات من الممنوعات يلتزم التزاما دقيقا ومن ذلك ما أشار إليه السائل في قضية الشعر الشعر تجد الحاج ملتزم الآن السؤال الذي قبل هذا السؤال التزام مبني على التزام وحرص يقول كيف أصنع وأنا أريد أن أتحلل من العمره والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ من أراد أن يضحي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره فهذا الالتزام هذا يدل على خير يدل على خير والأخ يقول في سؤالك كيف نوظف هذا في حياتنا توظيف هذا في حياتك سهل جدا وهو أن تقول الذي أنا مقبل على طاعته في أيام الحج ومنقاد لأمره في أيام الحج ينبغي أن أكون هكذا دائما في حياتي كلها انا الآن في أيام الحج كل ما يقول يقال لي قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا ملتزم ما يمكن يعني بعض الحجاج يقول حككت إذني وسقطت شعره واحدة هل هذا يأثر على حجي من, من شده حرصه على ذلك هذا الالتزام الذي أكرمك الله سبحانه وتعالى به في الحج ووفقك إليه في الحج ليكن التزاما دائما في حياتك كلها الآن في الحج يقال للحاج لا تفعل كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول ان شاء الله ويلتزم بدون تردد ويقال لا افعل كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول ان شاء الله ويلتزم هذا الالتزام الذي انت تعيشه في هذه الايام الجميلة الطيبه المباركه اجعله امرا ماضيا معك في حياتك اجعله امرا ماضيا معك في حياتك ولو قلنا الآن على سبيل المثال والتوضيح الذي نهاك عن الأخذ من الشعر في هذه العشر أو نهاك عن الأخذ من الشعر حال الإحرام هو الذي نهاك أيضا في الوقت نفسه عن حلق اللحية في طول حياتك هو نفسه ليس شخصا آخر الذي أنت تطيعه الآن وتمتثله هو نفسه الذي أمرك بإعفاء اللحية ونهاك عن حلقها فوظف هذه الطاعة واخرج من حجك مستسلما منقادا لأوامر نبيك عليه الصلاة والسلام مطيعا له ملتزما ما يدعوك إليه فيكون الحج مدرسة لك في عقيدتك مدرسة لك في عبادتك مدرسة لك في سلوكك مدرسة لك في التزامك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يامرك بهذه الأوامر في الحج وانت منقاد تماما ممتثل تماما هو الذي قال وفر اللحى ارخ اللحى اسدل اللحى اكرم اللحى اعفو اللحى مثل ما أنت الآن في ايام الحج تقول ان شاء الله ايضا في حياتك كلها قل ان شاء الله اطع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيضا الآن في الإحرام لبس الإحرام الحاج حرص شديد جدا على الالتزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام. وتجد أسئلة كثيرة تتوالى على أهل العلم في الحج. ما حكم إذا لبست الحزام وفي خيط؟ وما حكم إذا لبست الحذاء وفي خيط؟ وما حكم إذا لبست الرداء وفي إزرار؟ وما حكم أسئلة كثيرة جدا تدل على حرص عظيم وخير كبير وإقبال من هؤلاء الحجاج على الالتزام باللباس الشرعي في الإحرام بدقة متناهية أنت الذي تلتزم باللباس في الحج أيضا في حياتك كلها التزم باللباس النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم المسبل الذي يسبل إزارة وقال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار وجاءنا احاديث أحاديث كثيرة جدا في الوعيد على أسبال الإزار فيا من التزم أيام الحج باللباس الشرعي ممتثلا ومنقادا ومنشرحة نفسه لذلك مقبلة عليه أيضا التزم بما هاك النبي صلى الله عليه وسلم عنه من أن تسبل إزارك وتوعد على ذلك وعيدا شديدا قال ما أسفل الكعبين من ازار ففي النار وقال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل أي المسبل ازاره فالواجب على المسلم أن يوطد نفسه على الطواعية والامتثال لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشرح صدورنا أجمعين للخير وأن يوفقنا لاتباع السنة وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يجعلنا هداتا مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق والسداد وهو حسبنا ونعم الوكيل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين هذا السائل يسال عن حديث كيف اصبحت يا حارثة قال اصبحت مؤمنا حقا هل هذا الحديث صحيح ضعيف الحديث الحديث حكم اهل العلم اهل الدرايه بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام انه حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. أحسن الله لكم هذا السؤال يقول كيف نجمع بين نصرة المظلوم وبين الإصلاح بينهم وحب, وحب اجتماعهم ممكن هذه إذا مضى المسلم في هذا الباب بالضوابط الشرعية ناصحا لاخوانه رفيقا بهم حريصا على اجتماعهم بالحسن يدفع يدفع بالتي أحسن بالدعاء لاخوانه تصلح الأمور لأن بعض الناس قد يدخل مصلحا فيزيد العداوة قد يدخل مصلحا فيزيد العداوة وربما أصبح طرفا ثالثا معاديا لكونه لا يحسن وإذا كان لا يحسن الصلح ولا يحسن ذلك فلا يدخل يكتفي بالدعاء ويترك هذا المجال لمن يحسن ذلك فهذه الأمور تجتمع إذا راعى فيها من يدخل في الصلح بين الإخوان القواعد المرعية في هذا الباب من اللطف والرفق واللين وحسن الوعظ والدلاله للخير والتذكير بالله عز وجل وبالثواب وبالعقاب ويلين القلوب بالكلمات الطيبة هذا الذي يمكن أن يتحقق به المقصود أما أن يدخل الإنسان بشدة وبقسوه وبأسلوب منفر فهذا ربما أنه زاد العداوة عداوة نعم هذا يسأل يقول نسمع في بعض وسائل الإعلام الشهيد وكلمة المرحوم فلان وفلان هل في هذه التسميات تسكية لأصحابها هذه دلة الأدلة على عدم جواز ذلك وداخل في عموم قوله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب لا يقال فلان شهيد وأورد عليه الأدلة الدالة على ذلك باب لا يقال فلان شهيد لأن الحكم على شخص بالشهادة في تزكية له ولا يكفي أن يرى في أرض المعركة قد أبلى بلاء حسنا بأن يحكم عليه بأنه شهيد أي استشهد في سبيل الله ومن الأمور التي تدل على هذا المعنى قصة الرجل ويقصة ثابتة رأى الصحابة حاله في القتال وقد ابلى في القتال بلاء عظيما وحصل منه نكاء شديده في الكفار فقال بعض الصحابة هو من أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل النار فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو من أهل النار فأحد الصحابة اراد أن يتقصى خبر هذا الرجل فأخذ يتبعه أخذ يتبعه فضرب ضربه في القتال لم يحتملها فأخذ ذؤابه السيف طرف السيف ووضعها في نحره واتكأ على سيفه وقتل نفسه فالحكم على الشخص لكون ابلى في القتال بلاء عظيما وحصل من النكاية في الكفار هذا الحكم عليه بالشهادة لأجل هذا غير كافي وقد سئل عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل عصبية الرجل يقاتل للدنيا أيهم في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا أين يعرف أين مكانه القلب هذه نية موجودة في القلب لا يدرى عنها ولهذا إذا كان ولا بد قائلا يقول نحسبه من الشهداء نرجو أن يكون شهيدا نسأل الله أن يكون من الشهداء لكن لا يجزم لا يقول الشهيد فلان لا يقوله على وجه الجزم وإنما يقول نرجو الله أن يكون من الشهداء نحتسب عند الله شهيدا نحسبه شهيدا لا نزكي على الله أحدا أو نحو ذلك من الكلمات التي ليس فيها جزم ومثلها كذلك المرحوم المرحوم فهذه الكلمة فيها جزم يقال المرحوم فلان ما يدري الإنسان حتى يجزم هذا الجزم وفي مثل هذا المقام والانفع لميت الإنسان بدل من كلمة المرحوم أن يكون رحمه الله اذكره وادع له بالرحمة فلان رحمه الله لا تقول فلان المرحوم تجزم له والميت يحتاج إلى دعاء أخوانه له فبدلا تقول فلان المرحوم قل فلان رحمه الله فلان غفر الله له نعم أحسن الله إليكم هذا يقول نعيش في بلاد الكفار فما هي حدود الحب والبغض في الله أو عقيدة الولاء والبراء مع أنه يوجد من بينهم من له سلوك حسن معنا الحب والبغض والموالات والمعادات لا تنافي أن تعامل الكافر الذي لم يحصل منه عدوان عليك بالمعاملة الحسنة تاليفا لقلبه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة وهي سورة فيها إعلان البراء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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أنت تولوهم نعم هذا السال يقول نريد تفسير قال الله عز وجل إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقول سبحانه وأنه سبحانه وتعالى لم ين في الإيمان عن الطائفتين قوله تعالى ووإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقول الأخ السائل نريد توضيح هذه الآية وبيان أنه مع وجود الاقتتال لم ينفى الإيمان مع ان عرفنا أن الإيمان ينفى عند فعل محرم أو ترك واجب عند فعل محرم أو ترك واجب والاقتتال محرم والاقتتال موجود ومع ذلك سماهم الله مؤمنين والجواب على ذلك أن الإيمان إذا أطلق في النصوص تارة يراد به الإيمان الكامل وتارة يراد به أصل الإيمان وهذه الآية من النوع الثاني قوله وإن طائفتان من المؤمنين لم يرد به الإيمان الكامل وإنما أريد به أصل إيمان ليس المراد بقوله وإن طائفتان من المؤمنين نظير قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله هناك المؤمنون أي الكمل وهنا المراد بالمؤمنين أي من عندهم أصل الإيمان مثل هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة مؤمنة ما المراد بمؤمنة هل المراد هالمراد بمؤمنة أي مكمل الإيمان إن قيل المراد مكمل الإيمان لا نستطيع ان نجزم لأحد بذلك فما هي الرقبة التي إذن تعتق إذا كان المراد برقبة مؤمنة أي, رقبه مك... أي مؤمن مكمل الإيمان فإذا ما المراد برقبة مؤمنة أي عنده أصل الإيمان يشهد وأن الله الله محمد رسول الله وظاهره الإسلام يعتق فتحرير رقبة مؤمنة فإذا اطلاق الإيمان في النصوص تارة يراد به الكامل وتارة يراد به أصله ومر معنا قول الحسن قال الإيمان إيمانا نعم حسن الله إليكم هذا يقول كيف نعالج داء العجب يقول حافظ حكم رحمه الله تعالى في منظومته في الآداب يقول والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرمي العجب داء فتاك إذا وجد في الإنسان اجترف أعمالها الصالحة شبه العجب السيل العرم الذي يجرف ما أمامه وإذا وجد العجب بالإنسان فإنه يجترف أعمالها الصالحة يجترف أعمالها الصالحة ولهذا يجب على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من العجب، وأن يداوي نفسه دائما من ألا تكون من أهل هذه الخصلة الدميمة فإذا أعجب بمال أو أعجب بعبادة أو أعجب بصلاح أو أعجب بولد أو أعجب بغير ذلك فعليه ان يطرد هذا العجب بذكر أن الفضل فضل الله وأن المنة منة الله وأن العطاء بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مداوات العجب قال ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني لا, لا تدخل جنتك او بيتك او اشياء وتقول نعم انا جدير وانا حقيق وانا بعرق جبيني وانا كذا وانا وانا لا كل هذا اتركه ما شاء الله لا قوه الا بالله تذكر فضل الله عليك لانه لولا فضل الله عليك ما وجدت هذه الجنه لولا فضل الله عليك ما وجد هذا البيت لولا فضل الله عليك ما وجد هؤلاء الاولاد الصالحين لولا فضل الله عليك لما حصلت هذا العلم لولا فضل الله عليك ما حصلت لك هذه العبادة لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فاذا العجب يداوى بذلك ما شاء الله لا قوة إلا بالله تذكر فضل الله سبحانه وتعالى ونعمته عليك وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم آيات كثيرة تذكرها تطرد العجب مثل قوله سبحانه وتعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومثل قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ومثل قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ومثل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وهكذا آيات تستشعر من خلالها منة الله عليك وفضله عليك وإنعامه عليك فبدل أن تكون مصابا بعجب تكون ماذا حامدا شاكرا لنعمة الله عليك مثنيا على الله سبحانه وتعالى فبدل ما يكون العجب أو القلب مصابا بالعجب يكون القلب واللسان متحركان بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى والله يقول واذ تأدن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد نعم يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله جل وعلا حتى تتفطر قدماه وقالت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا نعم أحسن الله إليكم هذا يقول في الحديث نهر صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه هل النهي للتحريم نعم لأن هذه وسائل للشرك هذه وسائل للشرك وسائل لتعظيم القبور تعظيما يأخذ بنفوس الجهال إلى التوجه للمقبورين ولهذا عندما يعتنى ببعض الأضرحة والقبور ويبنى عليها ويوضع عليها السرج وتزخرف وتزين وتنمق إذا جاء الجاهل سلبت قلبه إذا جاء الجاهل سلبت قلبه وامتل قلبه تعظيما للمقبور وبدأ يتسلل إلى قلبه الشرك والالتجاء إلى المقبور وطلأ الطلب منه ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ذلك حماية لحما التوحيد وسدا لذرائع الشرك نصحا للأمة وحفاظا على العقيدة وتحذيرا وحماية من الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى ولهذا هذه الأمور من المحرمات نهى عنها عليه الصلاة والسلام وعن غيرها حماية للتوحيد نعم حسن الله عليكم هذا يسأل يقول هل يجوز أن يقال بعد كل صلاة تقبل الله منا ومنكم الأصل في العبادات الاتباع الأصل في العبادات الاتباع والتزام دعاء يواضب عليها الناس في اوقات معينة بلا مستند بلا مستند هذا يكون وقوع في البدعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا رد ولهذا السنة جاءت بأعمال دبر الصلاة واضب عليها لا تشتغل بأمور لا أصل لها وتترك الأمور التي هي سنن وأمور ثابتة فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم قال استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام ثم شرع في التهليل ثم التسبيح والتحميد والتكبير فآية الكرسي هو الله أحد المعوذتين هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام فالذي ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن وأما هذه الأمور التي لا دليل عليها يتجنبها مثل هذه الكلمة بعض الناس إذا إذا انتهى من الصلاة التفت على صاحبه وقال حرما وصاحبه يقول له ماذا جمعا قل حرما وجمعا إيش المقصود بالكلمة هذه حرما يعني لما يكون في بلده ويقول حرما يعني إن شاء الله أنا وياك نصلي في الحرم ومسكت على السنتهم وفي الحرم هنا يقول لي صاحبه حرما انت في الحرم الان انت في الحرم انت في بلدك تقول حرما يعني ان شاء الله انا وياك نصلي في الحرم هذا مقصودك وبي... ويجي يصلي هنا في الحرم ويصلي في الحرم المكي والسلام عليكم ورحمه الله حرما انت في الحرم الان وصاحبه ايضا يكون مثله ما هم انت ويقول جمعا فهذه كلها من الاخطاء ما ليس لها اصل نتركها سواء هنا ولا في بلادنا ونفعل الأشياء الموجوده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نعم. بارك الله فيكم هذا يسأل عن التلفظ بالنية باللسان عند ابتداء الصلوات التلفظ بالنية عند ابتداء الصلاة أو ابتداء الصيام أو نحو ذلك هذا من البدع بعض الناس إذا أراد أن يصلي قال اللهم إني نويت أصلي الظهر أربع ركعات في المسجد النبوي طيب زيد في التفاصيل قلوا إلى جنبي فلان وبجنبي فلان وراي إيش هذا التغسين من لأمرك به ومن الذي أذن لك في هذا انت الآن واقف بين يدي الله والله حليم بما في القلوب مطلع على ما في النفوس فتصلي والنية محلها القلب تدخل في صلاتك والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة لا أصل له لا في الصيام ولا في الصلاة يعني بعض الناس يفصل ويطيل هذا التفصيل لا أصل له يعني الآن لما يكون نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يمكن شخص يجادل يقول طيب حدد اليوم قل يوم الاثنين والشهر كمان والسنة كمان ويبدأ يدخل بتفصيل طويل لا أصل له ولا أساس ولهذا كل هذه الأمور تترك وهي أصلا لا أصل لها في الشرع ولا دليل عليها إنما الأعمال بالنيات والنية مكانها القلب تبدأ تصلي الله أكبر والنية في قلبك الظهر والنية في قلبك وقت العصر هي العصر بدون هذا العمل الذي لا أصل له هنا أحسن الله إليكم يقول السائل دخل المصلي مع الإمام في صلاة العشاء وهو لا يزال لم يصلي صلاة المغرب فكيف يتم صلاته؟ إذا دخل من يصلي المغرب مع من يصلي العشاء فيدخل بنية المغرب اختلاف النية لا يؤثر يدخل بنية المغرب واذا قام الإمام لياتي بالرابعه يبقى جالسا يبقى جالسا الى ان يسلم ويسلم معه ثم بعد ذلك ياتي بصلاه العشاء نعم هذا يريد أن يعني ان تذكر الاربع الاساسيات الحديث الذي ذكرته بصدقكم في الحديث اربع من كنا فيك لا عليك ما فاتك من الدنيا من يكمل مرت معنا الآن لا واحد تفضل ارفع صوتك صدق الحديث لا لا الاخ انت انت نعم صدق الحديث وحفظ الامانه تفضل يا استاذ عدها من اول صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق من يحفظ الاربعه كاملة تفضل يا سر لا الاربعه كاملة حسن الخلق وحفظ الأمانة طيب المطعم وصدق الحديث من يأتي بها مرتبة كما ذكرتها لكم في الحديث تفضل لا مرتبة قال عليه الصلاة والسلام أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخليقة وطيب المطعم ونكتفي بهذا القدر والله أعلم صلى الله وسلم على رسوله